وَجَرَوْنَا بِهِمْ رِيحًا طَيِّبَةً فَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَظَنُّوا أنهم أحيط بِهِمْ دَعْوُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعني بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم